إلا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 ويوم ينادهم فيقول أين شركائ الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أوينا أوينا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 yetesaalud fa-innama tanaba wa amana wa amila salihan fa-asa en yakuna minal muflihin ma Ma kanl الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.